وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أمن عبده فلازلنا مع صحبة القرآن ومع كلامنا في كل مرة عن سورة من سور كتاب ذي جل العادة. نقف مع بعض معانيها ومع أدافها الأساسية وموضوعاتها الرئيسية والليلة ان شاء الله تعالى قبل أن أشعر في الكلام عن هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النور أحب أن أذكر في البداية أثرا أو قصة عن أحد الناس الذين عاصروا اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الرجل يقال له عبد الرحمن الذكواني عبد الرحمن الذكواني عبد الرحمن الذكواني يعني له اسم وشهره بس يعني لن اذكر هذا الاسم الذي اشتهر به هذا الرجل الا بعد ان اذكر قصته في البدايه عبد الرحمن الذكواني هذا كان رجلا قارئا للقرآن الرجل ده كان يعني عاد دراية بعلم القراءات دراية وسعة جدا وعاش في زمن امير المؤمنين عمر بن خطاب أو أسلم في زمن أمير المؤمنين عمر بن خطاب وتعلم القرآن وأصبح له دراية كبيرة جدا به وبعدين هذا الرجل يعني قرر أن يذهب إلى مصر يجعل دانا هنا في مصر يقيم هنا فأرسل عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه أعضاء إلى عمر بن العص أمير مصر في هذا الوقت أرسله كتاباً قال له فيه إِنِّي مُرْسِلُ إِلَيْكَ بِهَدِينَ أنا بعت لك إيه؟ بعت لك إيه؟ راجل ده ما أعطه ده يعني هيعلم الناس بالقرآن ويبقى له شأن كبير جدا في هذا المقام وفي هذا العلم علم تلاوة القرآن وفعلاً عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجنعين أحسن استقبل الهبير وأقام له بيتاً في وسط البلد وبدأ الراجل ده يأتي يتعلم القرآن لكن خذي بالك أن هذا رجل مع علمه بكتاب الله أو علمه بتلاوة كتاب الله جل وعلا إلا ان كان رجل جاهلا مع أنه كان رجل يعني كما قلت ابن جريغ عنه في تاريخه وروع عنه أيضا ابن كثير أنه كان رجلا زاهدا عابدا تظهر على وجهه ثيم الصلاة يعني أقرس في جود واضح جدا على وجهه وكان كثيرا العبادة جدا والذكر والصلاة إلى غير دائما لكنه قرار جاهل ما عندوش ايه ما عندوش علم ولا فهم ففي فتره خلافه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وحدوث الفتنه اللي احنا في اخر عهد عثمان والاتهامات او الاتهامات التي تهم بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا ببعض الناس يحكوا هذا الرجل جاهل ويختر بعنه القران وراجل قارئ للقران مش معناه ان هو بيعرف يقرا كويس هو من العلماء تقولوا دول عثمان عمل كذا كذا كذا وسوى كذا فقال ايه هذا الرجل يقتل افتى ان ايه ان عثمان يقتل وشرب طائفه من اهل مصر وللاسف كان من يعني اكثر الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه كانوا من هذا من المصريين بفتوى من هذا الرجل الجاهل التحق لو خد بالك مع انه كان عابدا زاهدا قارئا بكتاب دي على العالي حفظا له حفظا جعل عمر يقول عنه لعمر انه ايه هديه لكنه كان ايه جاهلا كبير وبعدين جاءت فترة خلافة من امير المؤمنين علي بابي طالب رضي الله تعالى عنه ورده وحصلت برضه فتن وجاء هؤلاء او نفس الناس اللي تحب تمشي بين الناس جميل الرجل الجاهل ده قالوا ان ابن ابي طالب فعل كذا هو معاوية وعمرة العصر قعده ايه يوفر صديق فماذا قال؟, قال؟ الله قال والله ما يقتله غيريه انا لقاتل علي ابن ابي طالب عرفته اسمه او اسم شغلته عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه انا رحكي قصة دي ليه شوف بداية هذا الرجل كانت حاملة ازاي وشوف ستات هذا الرجل كما واها ابن جليل الطبري رحمه الله كيف كان عابدا وزاهدا لكنه مع ذلك مع ظلمة عقله ومع قلة علمه وقلة فهمه لشريعة الله ويدينه سبحانه وتعالى قتل من قتل يعني رجلا من خير الناس علي بن ربي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاء خليفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزوج ابنته إلى غير ذلك ومش بس كده ده يقول لك كمان ايه بعد ان تربص العلي بن قبيل طالب بسيف سقاه السم شهرا في ذلك الحق السيد ده في شهر كامل عشان ايه؟ اول ما يمس علي بن طالب يقتله رضي الله تعالى عنه تربص له وهو عائد من صلاة الفجر فقتله فلما امسكوا به شوف هذا ايه؟ عشان تعرف ادي ايه ده كان مخدوع ودي ده كان يظن انه على الحق قال اذا ما اردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة لكن قطعوا جسدي قطعة قطعة لكي اذكر الله كثيرا تخيّد ان هذا الرجل يحتسب هذه الفعلة الدرجة من هو يريد ان يذكر الله و هو يموت بل كما قال ابن جليل وهو يضرب علي ابن ابي طالب بالسيف كان يردد قول الله جل وعلا هو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بيقول ايه في كتاب الله ويقتل علي ابن ابي طالب ها وهو يظن انه بذلك يتقرب الى الله جل وعلا قبحه الله عليه من الله ما استحق هذه القصة نخرج منها بفائدة مهمة جدا ان الانسان في طريقه الى الله لا يسير الى ربه جل وعلا فقط بنور الايمان راجل ده ممكن يكون عنده ايمان وممكن يكون مقتنع تماما بيعمله وبيعتقده واحد بيقول ائتلوني اطعوني حتة حتة عشان قد رأسكم ربنا طول ماذا ما موت إيه أراجد علاقته بربنا أو علاقته بالعبادة علاقة وثيقة لكنه مع ذلك كان هناك نور آخر يفتكر إليه وهو نور إيه نور الثهم نور العلم نور العقل ان عقله زي ما قلبه لو افترضنا جدلاً أنه أضاء بنور الإيمان كذلك يحتاج عقله أيضاً إلى نور إيه إلى نور الثهم ونور العلم فأنا أحب دائما أن أذكر هذه القصة قبل أن أتكلم في هذه التي تتكلم عن هذه القضية قضية النور ان الإنسان في طريقه في أي طريق ينفع تقناشي في طريق وتذهب إلى مبصدك وإنت أعمى مش عارفت روحي إزاي فلو إنت مبصد لكن الطريق مظلم ينفع تذهب كذلك لا تستطيع يبقى الإنسان في طريقه محتاج إلى نورين أنا ذكرت نفذة عن هذا الكلام ولا نشرح اسم الله الهادي بيوم الخميسة قبل الماضي أما قلنا أن هناك هدايتان هداية إيه هداية إمام هداية آآ آآ صرح صدر دي من يملكها الله سبحانه وتعالى وذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحمد دي يملكها إلا الهادي سبحانه وتعالى وهناك الهداية الأخرى اللي هي هداية إيه هداية الدلالة والإرشاد. نور الظهر نور العلم نور العقل الذي يجعل الإنسان كما أن عنده أمور يضيء قلبهم فأعمل إيه بقى بعد أنا أعملت ما الذي أنا مكلب بفعله عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف غدوده ينفون عنه خلي بدك من أنواع الثلاثة اللي جايين دونه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. شوف الأنواع التلاتة دول ممكن كلهم مسلمين. لكن مع اسلامهم ومع انهم مواحدين بالله لكنهم عملوا ايه? ضروا هذا الدين. عملوا ايه? ناس حرفت. تحريف مين? الغاليم. ناس اللي بتغلق. الخلو والتشدد والتنطع. ممكن يؤدي الى تحريف الدين. من غير انسان يعني, يعني مع ان هو ممكن يكون نهيته ايه? نهيته كويس? راجل متمسك بالدين الراجل يعني, يعني, يعني مجدد على نفسه وهو بذلك غالي دون ان يدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين الناس بقى اللي بتميع الدين المبطل صاحب الشهوات وصاحب الفساد الذي يفرض هذه الشهوات على فتاويه وعلى اقواله وانتحال المبطلين وفي نوع الثالث اللي هو ايه جاهد وتأويل الجاهلين. لكن في نوع اللي نبي في الاول ايه? يحمل هذا العلم من كل خلط عدوده. بيعملوا ايه وظيفتهم? ينفون عنه تحريق الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. مع ان المبطلين والغالين والجاهلين ممكن يكونوا كلهم ايه? مؤمنين مسلمين نيتهم كويسة. لكن مع ذلك لورود الجاهل بمراض الله سبحانه وتعالى ولعدم اكثر مما ينفعه. كان لازم اذكر هذه المقدمة ونحن نتكلم عن هذه السورة التي سمها الله جل وعلا سورة النور. لان سورة النور نموذج لهذا النوع من النور. نور ايه? نور الله. نور العقل. نور بالطريق الى الله سبحانه وتعالى. كيف تورد الابن? وكيف يجب على الانسان المسلم ان يحل مشاكل هذا الدين. مشاكل ربنا سبحانه وتعالى بيضرب دنا المثل في صورة النور بمشكلة مشكلة كبيرة مش مشكلة الليلة أبدا مشكلة المطروحة أساسا في صورة النور هي مشكلة ايه؟ حد علف؟ لا الافك ده يعني جانب من هذه المشكلة لهذا قالت القذف قذف المحصنات لكن المشكلة الأساسية مشكلة الفحشة وفحشة مش تهلة فحشة في مجتمع هنقل دلوقتي ظروفه عاملة ازاي ولبسات الصورة لما نزلت عاملة ازاي لكن مشكلة كيرة جدا ولو جاءت أو نزلت بأي أمة أو أي مجتمع هي تكون عاملاً أساسياً لتدمير هذه الأمة فلما يجي الله سبحانه وتعالى يطرح هذه المشكلة يعذمنا كيف يكون الحال عشان من أكثر الكلمات التي وردت وتكررت في صوت النور دايماً لما نكون في صحبة صورة نحن نشوف إيه أكثر كلامة تكرر في بتجد كلمة إيه؟ كلمة البيانة أو لفظ البيانة مثلا من اول اية ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الكريم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكروا ايات بينات بينات يعني ايه وضحات جلية الانسان ما يخطرش فيها وهو ده الدين الدين لما تفهمه صح وانسان يستطيع ان يتعلم دينه فهو دين ايه دين واضح ما فيهوش الغاز يعني من المصطلحات المشهورة جدا عند الباحثين في شؤون الديانات بذات الديانة النصانية لك ايه؟ الغاز الكنيسة نفسه مشهور جدا يعني الغاز الكنيسة في الغاز في الكنيسة يعني ايه الغاز؟ يعني فيه امور كثيرة جدا مش مفهومة امور مش واضحة امور بيسكتوا عنها لا يتكلموش يقفلوا الكلام في هذا البقى ليه؟ لان ما فيش ايه؟ فيش بيانة فيش وضوح لكن في دين الله سبحانه وتعالى في ايه في ايات بينات او في اية دانية ربنا يقول ايه? ويبين لاكم الايات. والله عليم الحكيم. كذلك يبين الله لكم ال والله عليم الحكيم. اية ت كذلك يبين الله لكم اياته. والله عليم حكيم. شوف كلمة حكيم تكررت كم مره? شوف هكمة ربنا سبحانه وتعالى تتكرر او لتكرر في فكرها في كتاب الله جل وعلا في هذه استورة كم مر。 كل شوية اقول ايه والله عليم حكيم والله تواب حكيم والله عليم كل شوية العلم والحكرة لان منهم لما تتعلم وتعرف حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الشرع تحس ان ايه يعني انجاز التعبير النور جيه اعرف لما النور يبقى قطع تشوف اول ما النور بيجي انا تحس ان تلك وده انا الناس رو عالتو الله انا ده النور جيه هناك كده برضو لما حكم الله سبحانه وتعالى وميان شريعات ووضوحها وكم ان الله سبحانه بعد كل ما تبعد ايات في سورة النور تلاقي كلمة كذلك يبين الله لكم ايات كذلك يبين الله لكم الايات لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم يبقى لاحظت كلمة مبينات كم مرة؟ لين البيان دعوا بقى بأي اخوانا؟ بالنور النور لما بيجي لو الناس جتال قان كل هذه الأنوار هنقدر نشوف الأعمدة اللي موجودة هنقدر نشوف بعض مش هنقدر طب لو فتحنا والناس صغيرة كده اللي هي مثلا فوق المحراب دي هنبدأ نشوف شوية لكن هنقدر نشوف مثلا الكلام اللي مكتوب في الورقة دي لا كل ما النور يزداد كل ما لقيه ما الرؤية بتطادح والبيان بيظهر والناس مشكلها تبدأ تتح اللي ضربوا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة صورة النور اللي التكلمة زي مؤلنا عن مشكلة اجتماعية في غاية الخطور وبالتد في هذا الزمان اللي ممكن نقول عليه ايه؟ ان الناس في هذا الزمان حديث وعهد جاهلي جاهلية بقى بكل ما تحملها هذه الكلمة معاه هو عطى ظن ان جاهلية بس معناها الكفر او الشرك ده الجاهلية مظاهر كثيرة جدا مظاهر زي مظهر الرايات الحمراء اسماتوا عنها راية الحمراء كان دي امر متعارف عليه في مكه والمدينه ان البيوت بتاعه الفاحشه ولا عذو الغناء والخيم يترفع عليها هيك رايح امر تعرف ان البيت ده ولا عذو بلا امراه دفع الفاحشه باجر مرخصه رسميه عندها ترخيص بمزاوله هذه المهنه الشريعه يبقى ده كان امر لسه حديث امر تعرف عليه الناس امر الناس في بتكري فتياتهم ايام على البغاء وشكل ربنا قال في هذه الصورة ولا تكرهم فتياتكم على الدغاء ليه؟ لأن ده كان الأمر خلاص متعرف عليه كان ناس كده يجيب إماء ويخليهم يفعلوا الفحشة وبعد ما يخلكوا يأخذ أولادهم يعملهم عريض وخلاص بقى التجارة وشيء متعرف عليه بين الناس إنهم يأتوا هذا الأمر ويأتوا البقاية وعياذ بالله فتخيل في هذا الثمن الذي انتشر فيه هذه الفحشة وانتشر فيه التبرج التبرج الجاهلية الأولى اللي هو للأسد يعني مع ضرزاً بهذه المنحوظة اللي هو الأسد أفضل بكثير من التبرج الموجود دلوقتي هذه التبرج الجهلية الأولى لما تشوف صفته صفة التبرج النساء في الجزيرة العربية اللي لو بنحل عليه ولا تبرجنا تبرج الجهلية الأولى تلاقي ايه؟ كانوا بيبسوا بس كانت بتظهر المرأة صفحة عوقها وجيدها حيث دي بس مخبالك وبعض الوقت قالت طرف ضفيراتها مش تظهر شعرها كله الآن التبرج وصل فيه. عياذا بله كما النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. سنتان من أمتي لم أرهما. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذي نظره بهذه الرؤية. كاسيات عاريات. مائلات ممينات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يرين الجنة ولا يجبن لحال. عياذا بله تعالى. هذا الظمن كان في تبرج غرض وكان في زنة وكان في خانة وكان في إكراه للإيمان على البقاء. لما تجي تشوف الظروف والملابسات دي تلاقي ان الموابع يا اخوانا الوابع صعب لما يجي ايات من سورة النور تبدأ بقى اتعالك المشكلة الاجتماعية دي تتوقع انها تكون مشكلة حلها مستهل لكن مع ذلك لما تشوف بقى واقع المسلمين في هذا الوقت بعد سورة النور تلاقي جبال تلاقي سبحان الله العظيم انه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يعرف أن النبي صلى الله عليه أقام حد أقام الحد على أحد إلا في ثلاث مواقف ثلاث مواقف بس وسوة النور من السورة المدنية اللي في بداية العهد المدني مش متأخرة وأخبار حضرتك إزاي فلما تيجي تشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فترة المدينة دون أن يقيم حد الزنة إلا على من؟ ماعث والغامدية ومين كمان؟ ورجل جاء ذكره في الصحيح رجل الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده حديث صحيح قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ولد هذا كان عسيفا يعني كان أجير, كان اجير عنده واحد رجل ما اتجره فزل بامرأة هذا الرجل زل بامرأة الرجل ما استأجره ففديته بمئة ناقب اذا فاعتمدك عشان الرجل ده ما يتعقبش فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيه بحكم الله جل وعلا عليه مئة جلدة وعلى المرأة ان اعترفت الرجل وعلى المرأة ان اعترفت الرجل وارسل اليها عبدالله ابن انيس فاعترفت ورجلت يبقى اذا هم دول بس الاثار التي وردت في ان النبي صلى الله عليه وسلم حدى احدا في الزنا وبعد كده الصحابة في عهد الخلفاء الرجلين التلاتين سنة انخلاف الرشدة كم مرة اقيمت الحدود مش بس حد الزنا كل الحدود حد الزنى وحد الخمر وحد السارقة وحد الردة كل الحدود للمنظومة. كم مرة حد يعرف? ثلاثون مرة. ده اكتر قول لأهل العلم. في بعض اهل العلم قال له لأ اشترين مرة. اهل العلم قال له خلاص وشره. واكتر قول تلاتين مرة. ده اندل على شيء وهو ده على اي حوالي. تلاتين دي. واحد هيقول لي اطبع تلاتين مرة المنظومة يعني كل سنة مرة يعني المتوسط سنويا حد اقول لك عشان تعرف قد ايه النسبة دي لا تكاد تذكر انظر الى مثلا دولة زي الولايات المتحدة الامريكية دولة متشددة في القوانين قوانين عندهم قوانين صعب جدا تخترق تعال بقى شوف الاحصائيات الامريكية دخلت النهاردة على الشبكة في انترنت وبدأت اجيب من مواقعهم احصائيات الجراحة تلاقي ايه شوف كده كل ثلاث ثواني جريم على ممتلك كل 15 ثانية جريمة سرقة كل 34 ثانية جريمة قاتل كل 6 دقائق جريمة اختصاء كل 34 ثانية جريمة اعتداء جسدي يبقى معدد الجرائم من ايه اخواننا؟ في مقارنة 30 سنة لما طبق شرع الله جل وعلا تطبيقا صحيحا خلي بالك من الكلمة لان انا اشرح بالوقتي ان السألة مش مضرد حدود ان بعض الناس اخواننا بيتمسف يظن ان مجرد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ان احنا نطبق الحدود ان احنا نقطع عيدين السارق ونجد الزامي او نرجع مزايا المحصن وان احنا نقتل المرتد الى قريب زيك والحدود لا يا خواني. شرع الله جانب العالي ليس فقط الحدود ليس فقط الاجراءات العقابية وهو ذا اللي هتفهم ولنا بقى سورة الايه سورة النور ان المسألة مش مجرد قوانين داخل القوانين الوضعية التي في العالم عبارة عن ايه عبارة عن عقاق اش ك يقول لك قانون العقوبات ان اللي يعمل كذا عقوبته كذا لكن في شرع الله سبحانه وتعالى لما يشوف بقى عظمة شريعة الله من خلال سورة النور هنعرف ان المسألة مش مجرد ايه مش مجرد ان احنا معلقين المشانك او خلاص بقى دين متعطش لقطع الاياد ورجال الزناة ابدا الامر مختلف عن ذلك بالك دي ايه الامر متكامل منظومة متكاملة لما تحصل تطلع النتيجة اللي انا وسلك عليها دي. لان انا اريد اسأل سؤال لماذ سؤال لماذا؟ لماذا لم تستطع؟ لم تستطع الولايات الامريكيه ها انها تمنع الخبر تعرف ان في سنة 1919 اصدرت الولايات المتحده كان لسه فيه نفوذ للكنيسه الكنيسه الكاثوليكيه كان لسه لها نفوذ على الامريكان فحصل ايه؟ حصل ان هم في سنه 1916 النواب المحافظين قدروا ان هم يستصدروا قانون بمامع بمامع تجارة الخمور خلاص بقت جريمة زي المخدرات كانت بالوقت ان اللي يتاجر في الخمور ده يعاقب سنة 1919 ارتبعوا المرسوم ده حصل يا اخوانا امثقوا عشان يقدروا ان هم يمسلوا الكلام ده 250 مليون دولار في 1919 يعني رقم ما ينفعش يتعدد الوقت بالمليارات في هذا الزمان 250 مليون دولار عشان يعملوا دعاية لتحريم هذه المسألة وتم اعدام 300 شخص واعتقال 500 ألف شخص خلي بالك بالأرقام دي كويس وتم سجن ناس يعني ملايين الناس وحصل 16 مليون دولار غرامات على لذب تجره في الموضوع ده و 400 مليون جنيه مصادرات للناس اللي بتجر مليون دولار مصادرات لهذه الخموم كل الأرقام دي تقول لك ان حصل نوع من انواع ايه؟ حرب! حرب لتجريم هذه المسألة كانت النتيجة يا اخواني بعد ربع طارشة من هذه الحرب صدر قرار بإباحة تجارة الخرور ليه؟ كان يحصل حرب اهليه؟ كان يحصل اللي لما تجرى بقى في كتب التاريخ للفترة دي تجد ان توترات رهيرة جداً معذرة انا بضرب الفيل عشان نتبين لما الشرع يعالج مشكلة بيعالجها ازاي؟ ولما البشر يعالجوا مشكلة بتكون هي النتيجة. مشكلة الخمر مشكلة كميلة جدا في جميع الاعراف وفي جميع الاديان. لكن مع ذلك اديان التي فيها محرف وفيها بيها الله سبحانه وتعالى زي الاسلام. كل هذه الشرايع انت الخمر دي حاجة طبعا. لكن مع ذلك لما كنت ينربوها حصل ايه? حصل حرب. حصل يقولك بداية نفوذ المافيا الامريكية اكبر مافيا في العالم بدأت من الفترة دي ليه؟ خلاص بدأوا يتجروا بقى تجارة إير شرعية وبدأت تظهر بقى أنواع بقى رديئة من الخمور وبدأ ناس تصد بتسمم ألفات يسمموا وألفات يفقدوا بصارهم وحصل نتائج قدت إن الحكومة الأمريكية اضطرت إنها تعمل إيه؟ إنها ترجع ثاني توبيح تجارة الخمر إن السنة اللي فاتت كانت نيزانية هذه التجارة في أمريكا واحدها بس 24 مليار دولار في السنة واحدة يبقى شوفت كانت متيجة محاول لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يمنعها قال كلمة. قال ايه? انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فازي تنبون. وبعد كده قال فهل انتم منتهون? الصحابة كلهم قالوا كيف مرحب? انتهي يا رب وسلت الخمر في شوارع المدينة الهر. واهم الذي يظن انها بسبب هذه الكلمة بس. لا يا اخوة كان في ايه? كان في اجراءات. كان في اجراءات. مش مجرد ان انا اقول حاجة غلط او حاجة حرام طب ما هو السجاير بقالها كام سنة مكتوب على العلبة التدخين ضر جدا بالصحة وبعدين حبوا يزودوها شوية فكتبوا ويسبب الوفاة وبعد كده زودوها شوية فحطوا صورة الراجل اللي في غرفة الانعاش ده وده في العنان المركزة حصل حاجة عمرا كتبعت عن واحد بطل تدخين عشان اري كلمة التدخين ضر جدا بالصحة دي دي ما نصرت الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل البلاد اقصى حاجة ايضا يوصلوا حد بطل وهو انا مفروض لها لانتم منتهون برضو حد امتهى ده بالعكس ده الشباب انا ما اذكر انها لديت الشباب بدهم ايام ما السورة دي طلعت يمسكوا يعني علب معدنية شك جدا فخمة جدا وفيها ولاعة وبدهم حلوا المشكلة ومشكلة اكبر بدهم بقى ايه بقت شياكة بقى جابوا علب من شكل تاني يبقى دي مش وسائل ولا حل ابدا لكن لما الله سبحانه وتعالى اراد ان يعالج المشكلة لم يعالجها بهذه الطريقة انما حصل ايه؟ شوف بقى معايا ده اللي هنشوف وقى مخيلات سورة الضوء فيه اجراءات اخوة من ضمها الاجراءات العقوبات اجراءات العقابية لكن ده اجراء واجراء متأخر في قبله حاجة اسمها عد معايا بقى اجراءات وقائية الوقاية خيره من الالاج لسه فيه حاجات تبنع المسألة دي اجراءات سب المنابع والضرائع ومعالجة الاسباب شف الاسباب بتاعك المشكلة دي ايه ونعالجها او اخي البدك اجراءات وهي اهم واحدة ايمانية ان احنا نشوف يكون في ايمان داخلي يخليك انت اللي عايز تبطى انت اللي عايز تطيع امراضا جل وعلا ايه اللي يخليك تبطى كده ده اللي هنشوفه دوقتي ان خاصلت النور وفي النهاية بيجي بقى لايه بس قالت العقاب صحيح الصورة بدأت بيها لكن ده لدفت اللي دفت الانتباه بدأت هذه الصورة بداية مختلفة ربنا قال إيه؟ صورة أنزلناها طبما كل الصورة أنزلت مش كده؟ إيه, إيه المختلف في صورة النور؟ اللي يجعل الله سبحانه وتعالى يقول صورة أنزلناها لفت الانتباه مش كده خصيرة صورة أنزلناها وفرضناها أي ما فيها من أحكام ومن حلال وحرام وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلاكم تذكرون ثم يدخل ربولة جد وعالة في الموضوع مباشرة الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جد ولا تأخذكم بهما رقفة في دين الله ليه؟ مشكلة بقى ربنا قال للعقوبة طيب العقوبة دي زي ما قلنا انت تتطبق لا ده فيه اجراءات كتير جدا لسه هنشوفها من خلال الصورة اول حاجة في عدية اجراءات في تفتيب الصورة هنقولها بالتفتيب الإجراءات العقوبات إجراءات قانون العقوبات بتاعة المشكلة دي الزاني أو الزنة قضية خطرة جدا ربنا يقول إيه الزانية والزاني فجديدوا كل واحد منهما مئة جه يبقى لا حد حد الزاني الغير محصن إزن البكر وزادت عليه السنة ودي حاجة كثير من الناس يجهلها اللي هي إيه تغريب سنة إنه بس بس يتجلد مئة جلدة لا ويغرب عاما عن اهله. يعني زي نافي كده. يطلع بره البلد لمدة سنة ما يجيش هنا. هذا الامر ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بيكلكوا عليه لما الرجل الاعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم ولدي الذي زنه. فقال النبي سلسل تحكم فيه بشرع الله جلده وعلا. يجدد مائة جلدة ويغرب عاما عن اهله. يبعد عن اهله لمدة سنة كده. يبعد عقوبة مين? عقوبة الزن? غير محصن. بس كده لا. وعقوبة الرجل لمن الزين المحصل. ودي ثبتت في السنة. وعقوبة الفضيحة. لان ربنا قال ايه? وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهي مشكلة ثانية. الراجل ده يفضح. الراجل ده هيقام عليه لحد امام الناس. لما حصلت جريمة من عدة مسابيع لما بعض الشباب صلعوا الامرأة واخذوها من بيتها واختصبوها والعياته بالله اراد القضاء ان هم يقيموا, حد أو يقيموا حكم الاعدام عليهم على الملك انها جريمة قضاء جدا كان الناس وصل بهم والفجور انهم يفعوا بيت وياخدوا منه الست وينزلوا بيها قدام الناس كلها يبقى اسألة لازم فيها نوع من انواع التعذير الناس خاف انها تعمل حاجة دي دي حصل ايه قامت الدنيا ولم تقمت ونصمت حقوق الإنسان والدول الأجنبية وإزاي وليه وحشية وإزاي وقاموا عليه الحكم وقدام الناس ويتشلقوا على الملأ طيب ما تشوف هم عملوا إيه ما تشوف الجريمة ماذا يمكن أن تفحل في المجتمع فربنا قال إيه وليشهد عنابهما طائفة من المؤمنين وبعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لا. مع ان مفروض الانسان دايما يكون يا رحيم يكون رؤوف بالناس وخدق الرأفة والرحمة تخدق شمعك. لكن في هذه الجريمة ربنا ليه? ولا تأخذكم به مرافة. ليه? هل خطورة الجريمة بس? لا. ايضا بسبب الامور التي ذكرتها التي تخطاها كل هؤلاء وفضحوا وراهم اربعة شهداء عدود وهم يفعلوا هذه. التعامل. ده فجر. فكان واحد يذني ويراه اربعة. ومش اربعة عدين اربع عدود. ثقات. يشوفوه. وهو يفعل هذه الجعلة. يبقى انسان ايه? يبقى انسان تحشر. انسان يريد ان يجهر بالتحشر. فامر الله سبحانه وتعالى ان يعاطب. طوومين كمان يعاطب. ربنا هذا ايه? والذين يرمون المحصنات. ثم لم يبتوا باربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جلدة. يبقى اول عقبة ياخدوا ثمانين جلدة. ولا تقبلوا له شهاده ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون يبقى اسقط شهادته ودي حاجه مهينه جدا حاجه كان انا اخوها تعرب ابدا يعني انا يبقى راجل شهادتي مش موثوق فيها اجيش كده على أي حاجه يقول لا لا انت مالكش شهاده ولا تقبل لهم شهاده ابدا فيقولوا على ازاي واولئك هم الفاسقون ده هم دول بقى ليس حدود ليه عشان نشروا هذه العشيه يبقى دي كانت البداية مسألة الايه? العقوبات. طب في عقوبات في الاخر? اه? اللي هو المشكلة اللي حصلت لما هلال ابن امية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. هلال ابن امية ده واحد من الثلاثة الذين خذفهم. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه رأى مرأته مع رجل. فقال يا رسول الله يأتي احدنا زوجهه. فيسالع ليأتي باربع شهداء. فيكون الرجل قد قضح الراجل خلص. معقول عن راجل اشوف زوجتي على الفحشة. ولت على حالي شهدات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. البينة او حد امتظارك. ان داع طبع ايه? قصر. فانزر الله جل وعلا او قال يا دي امين والله لا يبذر امن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فانزر الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجها ثم لم يكن لهم شهداء الا امسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يبقى يعقوبة فين اخوانا? في الاخر. ان ربنا يلعنوا. ها? ويدرأوا عنها العذاب. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. يبقى هيهم كما تعذبش في الدنيا. لو عملت ايه? لو شهدت اربع شهادات. وفي الخامسة الحاكم يوقف له تق الله زي ما هذا عمل مع دوجة إلهي ابن أميه ده قال له وأوقف أيضا إلهي ابن أميه قال له تق الله فإن عذاب الدنيا أهم من عذاب الأخرة خد تمانين جلبة دلوقتي أحسن ما تلعن في الأخرة فقال والله لا يعذمني الله في الأخرة كما برعني في الدنيا وقال أقصى بالخامسة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة زوجته فقالت شاهدت اربع شهادات انها ايه ان هو كذا فقال لها اتق الله فان عذاب الدنيا اول من العذاب الاخرة فقالت المرأة ترددت اشوي ومعنين قالت ايه والله لا افضح اهلي ابدا او لا افضح قومي ابدا ثم شاهدت الشهادة الايه الخامسة وثبت على ذلك انها كانت كذبة لما جاء الولد بالوصف الاخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يشفي فيه هيالة القمية الا انها ظلت ايه من خير من يطلع عليها لحد لاني في عقوبة في الاخر دي كانت اجراءات ايه العقوبات او اجراءات العقابية طيب هل الاجراءات العقابية دي زي ما قلنا بنبدأ بيها لا الامر لسه في حاجة تانية في حاجة اسمها اجراءات سد الظرائح اسباب المشكلة ايه? من اهم اسباب المشكلة او من اهم اسباب هذه الفاحشة اللي ربنا قال عليهم ايه? ان الذين يحبون ان تشيعة فاحشة في الذين امنوا. لهم عذاب اهيل في الدنيا والاحب. يبقى ربنا بيقول لنا قبل ما نبدأ ومش مجرد ان احنا نعاقد نشوف اسباب الجريمة دي ايه? اسباب الجريمة دي اللي بيحبوا الشيعة بين الاثنين هذين اولا المناحق وثاني شوف كامل الصوره كلام عن ايه حادثه الاثر اللي بطلها الرئيسي او سببها الرئيسي مين نوثيه عبد الله بن ابي الذي قال عنه الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب العقر ده مين عبد الله بن ابي ايه اللي حصل باختصار في حادثه طبعا كلنا عفنها سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزو من الغزوات ثم كما قالت يعني ضلت الطريق ذهبت لقراء حاجاتها فرحلت القفلة وما حستوش بوازن سيدة عائشة قالت لان ذلك كان في فضرة دي قبل ان تسقط فكانوا بيطمع الهودج مش حاسين بوازن سيدة عائشة فرحوا طلعين وفتكروا سيدة عائشة راكبة معا فظلت تنطفل حتى يعودوا اليها فلم يعودوا وكان صفوال ابن المعطل رضي الله تعالى عنه وارضاء كان متأخرا على القفل. فأيه فلا قرأ. وعرفها. قال السيدة عيشان وعرفني لانه كان قد رؤاني قبل ان يضرب علي الحجاب. قبل نزول اجل الحجاب كان عرفا. فلما رأته استطرت بسرعة. قالت فضربته على وجهي بخماري. ثم قال إن لله وإن إليه رجعه. دي الكلمة اللي قالها سيدنا صفان المعطل رضي الله تعالى عنه. قال شيء فلم اسمع منه الا استرجاعه. فلم يكلمني كلمة. ولم ينظر لي نظرة. بل قرب إلي البعيرة. واركبني وأوصاني حتى المدينة. من اخر كلمة واحدة. نعم. هم دول رضي الله تعالى عنه. لكن للأسف اول ما دخلوا على الصحابة كان في من مستهم المنافقون. فنظر عبد الله النبي بنسلول شو عشان تعرف خطورة الكلمة وخطورة الأخلاق والقز نظر عبد الله النبي بنسلول فقال أي شو الكلم نبيكم باتت مع رجل غريب عنها والله ما سلمت منه وما سلم منها دي الجملة الوحيدة لأله فخيل أن هذه الجملة تقيم المدينة شهرا كاملا ويتأذى منها النبي صلى الله عليه وسلم أذى لم يتأذى مثله قط أذى في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل المدينة كانت أن تعدد فيها فتنة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر الكلام خرج على الأوت والخشرة خرج على معصى الأنصار فقال لهم يا معصى الأنصار من يعذرني إلى رجل وصل أداه إلى أهلي فقام سعد بن عاد الحديث نفة بأحمد قام سعد بن عاد وكان سيد الاوس فقال يا رسول الله صعد بن عز ذي تزر عرش ومحمني قال يا رسول الله والله انا لنعذرك ولو انه رجل من الاوس لقتلته بنفسي ولو انه رجل من اخواننا من الخزز لقتلناه وما منعنا عنه اخواننا فاخذت الحميد سعد بن عباد شو بفتنة عملت ايه فقام سعد بن عباد فقال والله لا تقتلهم ولا تستطيع قتله وافتكر ان نوع من أنواع التعدي من سعد بن نوال فقام أوسيد بن حضير من الأوس فرد على زعد بن عبادة فقال والله إذا نقتلنه فهو آذى النبي وبدأت تحصل بين الصحابة قدام النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تحصل مشدة وكادوا أن يقتتلوا في حضرة في حضرة رسولة ده صلى الله عليه وسلم ده كله بسبب إخوة نه بسبب الذين يحبون أن تشفعوا فاحشة سهب كلمة قذر قالها عبد الله بن ابي سلول بسبب كلمه اخشى على السيده عائشه سيده عائشه كانت في غرفه طويله مش عارفه ايه اللي بيحصل كانت مريضه وكانت بس حاسه ان معامله النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت النبي عليه الصلاه والسلام يدخل بدل ما يحن عليها وهي مريضه كعادته كان يخل يقول كيف تيكو كلمه واحده ويسيبها فالسيده عائشه مستشعره ان في تغير من النبي صلى الله عليه وسلم فلما بدات في التعافي خرجت مع ام نسطه فأم مصطح وقعد منها حاجة فمن غير ما تنصر قالت ايه؟ تعيث مصطح فقالت تسوبيناهم وهو رجل صحابي بدري شاهد مدرم مع النبي فقالت أم مصطح كان اول مرة بقى تنصر للخبر بالسيدة عائشة فقالت اما قبل اخي ما قال معرفتيش مصطح قال ايه؟ فقالت لا قال فحكت لها ما يقال من حيث يدفك فأخشي على السيدة عائشة وعافيقة طهرة يقب عنها ذلك؟ ترنى بهذه التهمة لمرأة النبي صلى الله عليه وسلم .فاخشي على السيدة عاقشة رضية الله تعالى عنها ثم لما افاقت طلبت لنبي صلى الله عليه وسلم ان تذهب Eliy والده فذهبت الى بيته ترقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة ان كنت قد المنت بذنبك. فاستغفر الله فان العبد اذا اضمت غفر الله الله جل وعلا يعني الذرق دي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام أثر فيه حتى قالت سيدة عائشة رضي الله عنها قالت والله لو قلت لكم أني ما قد فعلت ما صدقتموني ولو قلت لكم أني فعلت ما تدعون ما صدقتموني فلا أقول إلا كما قال أبو يوسف قالت نسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الكرن لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعين على ما تسفون استحيل وكانت تقول وكنت احكر نفسي ان ينزل او ان تنزل ايات تبرئني لكن كأنا اقصى ما اتمنى ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فيها براءتي لكن المشكلة اخبارنا كانت كبيرة جدا ده بسبب اي بسبب قلت النقطة التانية الاعداء الذين ينخرون جسد الام من الداخل الذين قال عنه بالله ان الذين يحبونه ان تشعل في الذين امان عشان كده قبل منعالج المشكلة فساها مفهوض منعالج اسمالها اللي بينشروه صحب الصفراء اللي تلاقيها كل شوية كده ايه والممثل فلاني عمل كذا والممثلة سين عين والممثلة مش عادة في الايه لما يقولوا الحرفين الاوهين مش همعرفها يعني وقصف واحصائيات كذبة من اخضر حاجات اخواننا مسألة الاحصائيات الكذبة في الاسف بعض الدعاء بيقعوا ويخطروا ويرقلوا هذه الاحصائيات على المنافق يقول لك مش على التسعة من الشراب تزواجوا غرفية ومش على التمانين في المية من البنات ما عنده همشي البكارة ويبدأوا يرددوا هذه الاحصائيات الخاطئ الكاذب اللي مصدرها اساسا هذه الصحب الصفراء خطأ ده يا اخواننا من اشاعة الفحشة ليه؟ في خطورة من مشاعر للنحشف لان ده اخوانا بيسبب ايه؟ بيسبب استسهال لتنسألة لما نيجي نشوف كده واحد بيزنيه ويلاقي كده ان الاحصائيات دي والناس تقول لك كي عمهم والناس كلها بتعمل كده بيقول لك طب يعني هي جاءت عليك؟ فيبدأ يذبط على معصيته طب لو لقيت واحد تاني طائع ويعني متعفف ويعني يصغل عن, عن هذه الأمور ويصغل عن النظر الحرام وعن الفعل الحرام ويلاقي كلام من ده وانتشار للتواحش عن طريق صحف الصفراء والفضائحيات أنا أسميها الفضائحيات لما تلاقي برنامج كامل أربع أو خمس حلقات إن واحدة امرأة مجرمة تذكر في هذا البرنامج برنامج معمول اسمه فتيات الليل عنوانه كده تخيل ويطالع بعد ذلك انها امرأه كذابه تستأجر ممثلات عشان يعملوا نفسهم دي مصلحتها ايه حاجه زي دي, دي. ليه انا تريدها في ايه المصلحه ان ينتشر بين الناس ان في فساد وان في دعاره والعيال دول بالله ايه المصلحه كده الا ان الناس تتمرق المساله دي بحيث انها تبقى مساله سهلة. لما يقرا على الحاجات دي ويسمعها ويشوفها انا لا اجد لها تفسيرا الا قول الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميل العظيم. همعيزن كنتو زيهم. يريد من اهل المساجد ومن اهل الطاعة ان يكونوا مثلهم. ان يدعوا مثل افعلهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميل العظيم. يقربنا ذكر لنا بعدما ذكر العقوبات ذكر الاعداد. كيف نتعامل مع كيف نتعامل? مع القصر نشوف كده أنثلة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لو لا يجب تم يعتمون المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا دي ندلت من أبو أيوب الأنصاري وزوجه عملوا ايه؟ لما سموا حادثة الإفك بدأ دائما يتكلموا ويرغوا ويختابوا زي ما فعل كثير من الناس لا معهوش كده قالت امرأة أبي أيوم يا أبا أيوم أبا ما علمت ما يقالي؟ قال نعم بل قد علمت. قالت او قد تفعل عائشة ذلك? قال او قد تفعلين? انت تعملي كده? قالت والله ابدا. قال وعائشة خير منك. قالت واتقول ان صفوان يفعل ذلك? قال والله لا افعله. قالت وصفوان خير منك. شو حسن الظل في المسلمين? مش يعود يردد بالكلام. شو يعود يردد اشكره بالان قال ذا اذ سمعتنوه ضمن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا مهدانا عظيم. ده كذب اصراح. وكذب سيدنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد والعريب مأجل طالب. وقال يا اسامة ما تقول في عائشة. فقال يا رسول الله والله ما علمت عنها الا خيرا. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ضراتهم. الى السيدة زينب بنت جحش. تقول السيدة عائشة. فكامت. يعني السيدة زينب دي أكتر منافسة للسيدة عائشة لأنها كانت أصغر واحدة بعد السيدة عائشة وكان فيه نوع من أنواع التنافس أو الغيرة اللي موجودة بين الضرائم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب قال ما تقولين في عائشة فقالت السيدة زينب بانتجاحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت يا رسول الله والله ما علمت عنها إلا خيرا أختها السيدة حمد بانتجاحش كانت ممن خاض في الإخد انتصار لمين دغتها فكر لها كده بتنطره اختها على دمتها قالت عائشه بنت امرؤ فما تماما زينب الا ورائها فورعت انها تقول كلمه مع انها ضرطها لو ده انت سمعتمه ظن الدنين والنجاد لا دي خلين الدنين دي لطاق من هذه الفواحش تيجي السيده سيدنا اسامه ما سمعنا عنك الا خير تيجي السيده امراه ابي ايوب تقول والله ما والله اصل من وانا ما عملتش كده وهي ما تعملتش كده هكذا تكون الاخلاق لكن خلي بالك المسألة كانت كبيرة لان زي ما بيقول للأسف الغيبة فاجهة المجالس بعض الناس ثالث بتستمتع بالغيبة غيبة كلام ممتع يقعد يتكلم عن الناس يبقى طوع الغوال دي كويس لما يقعد يقول لها فلان عملت وفلان سوى يبقى انت اللي كويس بقى انت وقع في هذا الأمر بعض الصحاب ونقول صحابه. لان الصحابي مش معصوم. الصحابي يخلق ويصيد. لكن وقع فيه. وقع في مين؟ بسطح رضي الله تعالى عنه. رجل من اصحاب بده. والصحيح انه مقيم عليه حد القذر في حدثة الافك. وقيل ان حسام النسابت وقع في مثل هذا الامر. وكفر عنه بقصيدة عظيمة. عن السيد عائشة رضي الله تعالى عنها. اسمها قصيدة. حصان رزان. حصان رزان لا تزن بربتن. ليه? لأنه للأسف في بعض الصحرة تكلمه ولذلك قال الله جل على إذ تلقونه بأثنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم خليباتك وتحسرونه مهينا وهو عند الله عظيم كلمة لحنا للأسف أحيانا بيستهوم بيها ويقول كلمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول الكلمة في صحة الله لا يلقي لها مالا في النار سبعين خليفا في احيان الحاجات بنستهون بيها اصلا ليه لان دي من اشاعه في بين الناس ان الفادي بعد كده يلاقيه قلنا الى سهول سهوله الزل لانه الامر بعد كده بيبقى ايه بسيط ومستمر يعني جت عليا يعني ما الناس كلها بتعمل كده ما الناس كلها بتتكون عرف ما الناس كلها يبقى ساعتها بيبقى فيه تساهل بعد كده كذلك ذكر الله جل وعلا من ضمن الاعداء الشيطان الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تهو من حكيم يبا ذكر الشيطان من دمه الاعداء المهمة التي حذر الله منها المنافقين اصحاب السهوات اللي بينشره هذه التراحش بين الناس الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر يبا دي بقراءات دي اجراءات سد الزرائع والنسباب سد الزرائع في عقوبة القصف ليه اخوان ما حد اشتقل نفسه ليه عقوبة القصف قريبة من عقوبة الزنى عقوبة الزنا مية جلدة وعقوبة القصف ايه تمانين فرق عشرين جلدة عقوبة القصف دي حاجة ديادة انه لا يقبل له شهادته وابده ممكن عقوبة الزنى مدجيرش معها الكلام ده لكن القصف مايتقبلش ابدا مشاهدته ليه عشان مسئلة خسيرة جدا لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم كما ثبت يأتي الى علي بن ابي طالب وكان هو القاضي في عهد عمر. فيقول له ايه? يا علي اني وانا اني والمؤمنين رأيتم رأة ورجل يزنياه. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه? يا امي والمؤمنين اربع شهداء او حد في ظهرك. قال لقد رأيتهم بعيني وانا امير المؤمنين. وكاذا ان ينطق اسمهما. فقال عليه ما بيطلب شوف شوف التعامل عامل ازاي في, في, في بين حاكم المسلمين بين امير المؤمنين وبين القاضي. شوف حرية القضاء عامل ازاي. قال نعود. يا امير المؤمنين لو نطقت باسمهما فحد في ظهر. فسكت عمر ذي الله تعالى. مع ان لكن لا هي كده احدش يقصف حاشتكلم كلمة إلا بأربعة شهداء واحد فخط كل ده وشاف أربع شهداء يستاهل ولا بيستاهلش يستاهل لكن ده بس نشوف بقى الإجراءات الوقائية وما أعظم هذه الإجراءات وما أخبر دي من أرضم الحيطة بصورة النور تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يشعل جزء كبير جدا من الصورة ايه الحاجات بقى اللي ممكن نقول عليها ايه الوقاية خير من العيش تلاقي أول حاجة أداب الاستئذان يا أيها اللي نعمل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ان تستأنسوا يعني ثلاث مرات الاستئذان ثلاث مرات كما ثبت ان ابا ايوب العنصري جاء الى عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا فلم يسمعه عمر ثم سأله لماذا لم تأتيني فقال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فعرفين سيدة عمر كان ايه شديد في الحق فقال اما ان تأتيني ببينا على هذا القول او اوسعك ضربك. على طول الدر معاك هتقول حاجة غلط على النبي صلى الله عليه على طول. فذهب به ابو ايوب الى مجلس الصحابة فقالوا والله لا يخبرك البينة الا اصغرنا. اللي هو كان ساعدها سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وضرب. فقال اني سمعتم صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فان اذن لك وإلا فارجع. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زي اداة أداب فقال عمر بن خطاب شغلتني عنها تجارة يعني ما سنقاش الحديث دال أنوا تعرفين عمر كان يتاجر يوما ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما اشتغل يوم ويصنع مهنوي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث يوم كان من الأحاديث التي لم يصنعها عمر بن خطاب لأنه ابتتلى إليها الشاهد أني دي أول إجراءه القوي أداب الاستئزام ومش بس من الغريب لا ده دا داخل البيت نفسه شوف ربنا جهو لي يا أيها الذين أمانوا ليستأذنكم الذين منكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الطهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم من بعض حتى ابناء البيت الواحد اللي سكن معايا سواء الخادم أو العبد او الطفل الزغير الذي لم يبلغ الحلم يستأذن؟ اه يستأذن ليه؟ عشان ممكن يرى مشهد او فعل ما ينفعش يفتح مداركو في هذا السن عليه ما ينفعش يتربى على رؤية عورات معينة ما يصحش دو قابلك فشوف الشريعة العظيمة من اول خلص ما حدش يدخل بيت الا ماين يستأذن ما يشوفش عورة ما يشوفش امرأة متكشفة طيب حتى داخل البيت حتى داخل البيت يستأذن ويستأذن في اوقات معينة لو ايه? لو طفل لسه ما عورات النساء. طب لو بلخ ها قال الله سبحانه وتعالى وليستأذن الذين فاذا بلغت اطفاله منكم الحلم فليستأذنه. خلاص بقى التأذان كامل بقى. ما يخشش على امه او اخته الا ما يخططوا يستأذن. حتى يضعنا تياما هم. ويجي واحد يسأل النبي السلام يقول يا رسول الله استأذن على امي. فيقول له نبي اتحب ان تراها عالية. او كما قال النبي سوصال اداب اداب طغيرة عليك تسمعها صوت النور دي مجتمع منير ينور العائلات وينور البيوت وينور القلوب طيب دي اول اجراء وقالي بعد كده الاجراء تاني غض البصر يا ايها النبينا وقل الامنين من امصارهم ويحفظوا فروجاتهم بص ما تبدأش تحرك الغرائز الكامنة ما تبدأش تثير هذه الشوات غض البصر طب النساء ايضا وقل للمؤمنات يغضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ذينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبذين ذينتهن الا لبعودتهم او ابائهم او ابائ بعودتهم او امنائهم او امناء بعودتهم الى اخر ذكر المحارم الذين تضع المرء يبقى غض البصر بعد كده ايه الحجار الحجاب الشرعي ده وثيلا للوقايه مننا نعم شوف, شوف كل شوف الحواجز اللي اتحط النور بيحط لك ايه سياج واقي من الوقوع في الكلمه دي الاول تستغفر بعد كده دخلت يبقى في غض بصر طب كما قال النبي فصلنا ان هم النبي عن الجلوس في الطرقات لا كده ولا بقه ايه فاعط حقه اول حق ايه غض البصر بص القراءة. طب انت بالنسبة لك كمان النساء يغطوا بصر وايه? وحتى لو بصيت ما تلاقيش حاجة تبص عليه. ليه? قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدينا زينا فكنا الا ما ظهر منها. واختلت العلماء في كلمة الا ما ظهر منها. قال ابن مسعود اي الثياب. دي الحاجات التي تظهر لنا حاجة. وقال ابن عباس اي الوجه والكفين. عملا بالحديث الذي صححه البعض ورعافه البعض. اللي هو حديث ايه? اذا بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها الا هذا وهذا. والمسألة في اخلاف سائخ بين اهل العلم. لشان ما نشددش في مسألة. يعني الامر في سعر. جمهور اهل العلم على ان النقاط امر من الفضائل والتحق. ودهم بعض اهل العلم بادلة شرعية الى وجوده. فالمسألة هي هالزاع بين اهل العلم. لكن ايه? اقل حاجة ان اهنا تعرف انها ذلك كما قلت سبحانه وتعالى في الاحزاب اه? ذلك ادنى ان يعرف نافها لا يؤذيه. لا تعرف بقى دخينة ولا الفيعة ولا تشوف مفاتن. حتى لو واحد فرط في مسألة الماء غض البصر يبقى ايه? ما يلاقيش حاجة يبص عليه. وتوقفي وقاية عن طريق الحجاة. حتى على القواعد منساء. ربنا يقول ايه? والقواعد من النساء. فليس علينا جناحا ان يضعنا ثيابهن بس بشرف غير المتبرجات النساء. يبقى مين اوضا ان هما ما يتبرجوش. القواعد مين القواعد اوه? القواعد المرأة التي لا رغبة للرجال فيها ولا رغبة فيها للرجال. كما قال الله سبحانه وتعالى التي لا يرجون لكحف. يعني شو ممكن يجوز واحدة مكان مش خاصة حتى تبصر. وما عددك ايه? ربنا يقول ايه? غير المتباليجات في زينة. ما تحطش زينة برضو. تشيك بقى واحد دلوقتي ولا واحدة من المشايخ. معذرة ان انا اقول مشايخ السوق. مشايخ الفضائحيات. اللي من بلناهم برضو مشاك حايدني افتحوا الناس. يقول لك ان كياز الخليف مفيش لي مشكلة. طب تحط بس ايه بس ميبقاش بكياز في ايه. ايه الضابط. ومنين جاب الكلام ده? اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول عن القواعد يقول ايه? غير متبالجات المزين مع ان هم لو تمرجوا برضو ما حدش لمصل لكن ربنا هو التشارط غير متبالجات المزين وبعدها يقول ايه? واي يستعففنا خير اللي هو. يعني الافضل كمان ان هم ما يتخففش من ثيابهم ده دم حدش لمصلهم ده هي لو خففت ثيابها ولا حد هيرغب منها والله عملك ايه عفة صورة لاستحق لا او تستحق ان يوقع لها صورة العفة يبقى شو في الوقاية اداب الاستئذان. الشرعي غض البصر بعد كده كمان ايه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم هيسير الزواج طب بالله عليك لما مجتمع يكون في حجاب ويكون فيه غض بصر ويكون فيه استئذان ويكون فيه الزواج ميسر طب رايح يذني ايه مايوح تزوج دكري ان شاء الله ربنا صاغت له خطاب تماما محمد وعلى اله ثم ننتقل فكما بينا ان الله سبحانه وتعالى قبل أن يحرم شيئا أو قبل أن يجعل شيء ما عقوبا فإن هناك إجراءات لمبعي هذا الأمر من جزول الأمر مش مجرد أن أنت إيه هتعاقب وخلص كده لا في مساعدة الله سبحانه وتعالى يريد أن تشعل فحشته في لدينا أمان ذلك طرق الطريقة ما تبقاش أبدا لوحدها حركها إنما هناك كما إجراءات كما قلنا إجراءات سدل رائع ومعالجة الأسباب وإجراءات وقائية تقي من وقوع هذا الأمر زي ما قلنا زي أدب الافترذان زي الحجاب زي غض البصر زي تيسير الزواج في قول به سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبالكم وإيمالكم يكون يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع العليم ماذا يحصل للوقت؟ للأسف يعني نجد تصعيب للزواج وتصعيد لمنابساته ويقول لك أشعر أيمى أد إيه ومعلى أد إيه وشبكة أد إيه ومرت صعب على الشباب وهذا الأمر الذي يعفوهم ويقيهم من هذه الجريمة أشعر فربنا بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين أيهم الذي لا زوج له والصالحين من عبادكم وإيمانكم إي يكونوا فقراء يغنهم الله بفضله والله واسر عنه طيب ما قدرش يتجوز رمضان يقول له بعد كده إجراءه طائع تاني ده ايه وليستعفف وليستعفف ده إجراء نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر في فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فعليه أن يتزوج فأن يتزوج ومن لم يستطع فعليه بصوت فإنه له وجاء يبقى يساعدك على العرفة الصيام من هذا الأمر يجيز ده فيه كما يقول بعض العلم اطفاء لهذه الشهوة حتى ان يوثر مطبعك على الزواج. وفي سبل. في علاج متكامل. مش مقالب افعل ولا تفعل. لا. تجد العفق. وليستعفف نديل. لا يجدون نكاح. حتى يغنيه الله من فضله. وبعد كده ايه? المكتبة. المكتبة دي هي ايه? العبد ممكن يكون يعني تزهد في الوقوع في الفواحش اكتر من الحوال. ليه? العبد مدوش كرامة. وعقبته نصف عقوبة الحرب يعني ما حدش يعرفه وجايز يكون من بلد تاني او جف اسير في حرب او جف اي عدة فتجد انه ممكن وهذا بكان يحدث اكتر انه ممكن العبد يقع في هذه الفحشة اكتر من الحرب فتجد من ضمن البقاية ان ربنا سبحانه وتعالى يشجع على ايه؟ اعتاق العبيد ومكاتبته ايه مكاتبة؟ المكاتبة دي من اعجز الامور في الشريعة الاسلامية شي معز جدا واضرب مثال قبل ما نشرح المكدة في السماعة الإسلامية حشان تعرف قد ايه عظمة الآيات دي لما جيب سنة 1945 في اول اجتماعات الجمهة المتحدة او عصبة الهمم زي ما كان بيقى اسماعة الاول كان من اول القرارات اللي اتخذوها ايه اعتاق العبيد كل العبيد في العالم يطلعوا ايه يعتق على طول كده من غير قيد او شرط من غير قيد او شرط حصل ايه نتيجة بالكلام ده؟ حصل مشكلات بيئة جدا وحصلت مشاكل اجتماعية ووجود التفريقة العنصرية واصبح احياء الزنوك دول او احياء العبيد دول بزداد في امريكا وفي اوروبا وحتى في المملكة السعودية كان في عبيد كثير دي من اكبر المشكلات اللي الى الان بيعانوا منها الاماكن اللي بيتركز فيها الناس دي اماكن تتسم بالفقر الشديد والجهل الشديد والتخلق في العلم والتخلف الحضاري ويحصل منهم دايما بتجد اكبر نسبة مثلا في الدولة اللي بنتربيها المثال النهارب على طول في الوقات المتحدة اكبر نسبة جريمة فين? في احياء ايه? احياء الزنوك. ان هما كانوا اصلا جايين من افريقيا على شكل ايه? عبيد. ليه اخواننا? لان الاعطاق المطلق هذا ما ينفعش. شوف بقى الشرق الذي ما اضطلنا إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَةٍ ايه هي المكتبة؟ المكتبة دي مش ان انت تقول خلاص روح وانت كده معطقته خلاص لا المكتبة دي ان العبد يقول لك مثلا ايه انت عايز فيها كامل انا تمني كامل تمني مثلا عشر ثلاث جنيه خلاص انا اكلت بك على عشر ثلاث اسمح لي مثلا اشتغل في اليوم عدة ساعات معينة ها؟ والوقت السيد مش محتاج فيه لعبده فيشتغل مثلا عدد معين من الساعات ويحصل ا يحصل على مبلغ مقافل هذا العمل او الحرفة التي تعلمها دي ويقول ايه؟ يدفع المبلغ لسيده فيعتق بهذه الطريقة اسمها الشرعة الايه؟ المكتبه اخونا بيقول ايه؟ والذين يبتغول الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ده الشرط ايه هو الشرط ده؟ ان معلمتوا فيهم خير. الخير للعلماء اختبت فيه على القولين والقول صحيح خيرا في دنياهم وخيرا في دنيا. خيرا في دنيا ليه? لما واحدة اعتقت بقرارات الاول المتحدة وهي عايشة طول حياتها بتاكل وتشرف عند سيد او سيدتها. وما بتعرفش اي مهنة في حياتها. وفاجأة تبعت من بيتنا خلاص بقت في الشارع. هتعمل ايه? وهي طول حياتها مولودة امم. ملهاش ملهاش اي وسيئة للكسر. وملهاش اهل. هتعمل ايه? وما فيش خلبيبالك كمان ايه؟ لتعليم ولا دين تين عندهم اقل الهتين فيما اذا صح حقيقة الامر انها تؤدي اللي حصل فعلا الى كارثة النساء بقوا بغاية والرجال بقوا ايه؟ بقوا اكبر تجارة المخدرات في احياء الزنوك دي في امريكا اوروبا واكبر السلقات والنهب والقتل بسبب هؤلاء لانهم ايه؟ لانهم متعلنوش حرفوا فربنا سبحانه وتعالى قال ايه ان علمت فيهم خيرا فكاتبهم يبقى, يبقى بدا الولد او العبد يشتغل لو الامل بدات تبقى لها حرفه هتقدر انها ايه تستور لنفسها لما تطلع وكذلك ان علمت فيهم خيرا في دينهم فيجي العبد يشوف زميله باعك عشان كان بيصون دي جماعه وكان تقي وكان بيغض البصل وكان كده فيبقى ده دا دافع ان هو يقلده ويعمل زيه ويدخل بيت سبحانه وتعالى ويتعلم مهنه ويتعلم حرفة. مشكلة العبيد باقل الخسائر المكمل. وبكده برضه يكون وقاية من الوقوع في هذه الف واحد. فتلاقي ايه? الاستعتاف. ومنع البقاء ولا تقيم فتلاقياتكم عن البقاء. برجنا تحصنا على فكرة لقاية وقت قريب جدا. بل للأسف الى الان في بعض الدول التي يظن او يقال لها دول اسلامية. الوقاء مصرح بي. وفي الى يومنا هذا في بلدنا. ولا سمعت بالاذن. والله ذا بلاء لا وغيره. دعاة العلمانية ويجرؤ في بلد الازهر وفي بلد الدين في مصر يطلع كده يقول واسمعهم باذني ان ايه المنع ان احنا الخاندي يتبقى مرخص وما في رخصه لوزارة الصحبة الممارسة هذه الرزيلة والعلمة ويطلع يدعو لهذا الامر تخيل تخيل ان في هذا الزمان موجود هذا الامر والله يقول ولا تكيه فتايتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا ومين يكريهن فإن الله من بعد غفور وهي المفروض يبقى دي المظرع ان دي شيء اكراه شيء صعب الانسان يرفضه وموان اكراه على شيء يعني ايه حاجة مرفوضة وانت بتكره حد عليه المفروض هكذا يكون المظرع الى هذه الارضين فتجد دي باختصار اكراهات كلها اجرادة وقائية تخيل بقى الكلمة اللي قلناها من شوية لو مجتمع وقفت الذين يدعون الى الفحيشة او يحبون ان تشعر فحيشة في نجيل امان وعقبناهم وتعمل عليهم حد القصف واي حد يقول كلمة مش متوثق منها او يقول نبض واحد على امرأة او محصنة او رجل لان حد القصف ايضا على قصف الرجال مش النساء لو قال على واحد النزانة ايضا يقال له او يطبق اي حد القصف فوقفنا اللي بيقذفه وقفنا الصحف الصفراء وقفنا الفضائحيات الفضائيات الفضاء الحيات وكل ده وعملنا اجرؤات وقائية واسسنا هدافة التقذام وغض البصر ونشر الحجاب ونشر الفضيلة وتيسير الزواج وبدأ المساعدة على تزويج الشباب والحاجات اللي كلها وكل ده باحث زمن وشافوا اربعة وشاهدوا عليه يبقى فعلا ولا تأخذكم به ما رأفزوا في دينا. بعد كل ده يروح يأذني لا ده في لسه حاجة بقى ده فيه الإجراء الجذري الداخلي بقى الإجراءات اللي بسميها إجراءات أهم حاجة بقى لكلهم اللي مش موجودة في أي تشريع وضعي على وجه الأرض اللي هي يا أخوانا الإجراءات الداخلية إصلاح الداخلي الإجراءات الإيمانية وده اللي الصورة برضو وعكدة عليه في النصف الثاني منها من أول قول الله سبحانه وتعالى الله نور السنوات والأرض. مثل نوره كما قال الكثير أي نور الله ونور هداية الله في قلب المؤمن. مثل ده مثل لقلب العبد المؤمن. خذ بالك حسن مثل ذلك من اهم الامثلة في كتاب الله. لازم تفهمه كويس. تفهم الله يريد ماذا من هذا المثل. ربنا يقول ايه? الله نور السنوات والأرض. السنوات والأرض. يعني نور واضح منتشر. اللي ما يشوفش النور ده يبقى ايه? يبقى اعمل. يبقى مظلم هو خلاص فطرته منكوسة مش عايز شوف. مثل مثل نوريه كمشكات فيها مصباح. المصباح في الزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دهري. يوقض من شجرة مباركة. زيتونة لا شرطية ولا عربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي ايه معنا المثل دا مثل نوره زي ما قلنا اي نور الله كما قال ابن القيم المكثير وجمعه كبير من المفسرين نور الله في قلب العبد المؤمن مثل زي ايه مفروض يكون إيه الإيمان في قلبك عمل إزاي؟ ان هو ده اللي هيمنعك حقيقةً لو كل من الأمور دي عملناها واحد ما عملوش الدفع الداخلي هيلقع في الأمر ده والدفع ممكن كل ده يتخطى ممكن يتخطى كل الحاجة اللي ذكرناها كل الإجراءات العقابية والإجراءات الوقائية والإجراءات السد الضرائع والحاجات دي كلها ممكن يتخطى لو مفيش إلى علاج الداخلي إلى علاج الجذري إنجاز التعليم أما تيجي كده تشوف كلمة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما نزل من القرآن صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنرى فلما تاب الناس بلا رجلهم نزل الحلال والحرام ولو قيل لهم في أول الأمر لا تزم لقالوا إيه؟ والله لنزمي ولو قيل لهم لا تشرب الخمر لقالوا والله لنشرب الخمر الهلاك الإيماني لازم في الأول إيمان وإذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عنها تعلمنا الايمان ثم ثم تعلمنا القرآن فازدبنا به ايمان. اشوف بعض نور القرآن ونور الايمان نور الطريق اللي بيوضح لك الفهم والحاجات اللي ولناها دي كلها زي ما قلنا في البداية الاجراءات العظيمة عظمة الشريعة الاسلامية ونور ايه? نور القلب مثلا نوره كايه? كمشكلة ايه يا المشكلة? الكوة او الفتحة اللي جوة الحيطة اللي بتحمي المصباح اللي منكم يعني من الالياب وشاف لنبة الغاز بتاعك زمان كده وإحنا صنعين لنبة الغاز دي تبقى محطوطة لها كده فتحة في البيوت اللي بتبقى بتاعك زمان كده جوة الحيطة عشان ايه؟ عشان تجمع الضوء وتمنع الهواء والمؤثرات انها ايه؟ انها تطفي المصباح لها كمشكات فيها مصفاح المصباح, المصباح ده هو اللي هو الفتين اللي بيولعه كتير هو بيسمى المصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب الدري. الإزازة اللي محطوطة دي اللي بتمرر هنا الضغب والضعفة. ها? كأنها كوكب الدري في مقاها وفي صفاها وفي مضعفتها للضغب. كأنها كوكب الدري. يوقت اي المصباح. يوقت هنا ضمير مستدر عائد على ايه? عائد على المصباح. اي المصباح يوقت من من شجرة المباركة. المثال ده معناقي اخوانا. العلماء قالوا المسباح ده الفطرة. اللي محتاج انها ايه? اللي هوها ايمان اصلا بس محتاج ان هو ايه? يذكر. محتاج ان هو يشتعل. مصدر هذا الاشتعال ومصدر هذا التوء من ين? ينقض من شجرة المباركة لا زيتونة شرقية ينقض من شجرة المباركة من لا شرقية ولا غربياً يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه مرض هنا الزيت مثال او المصدر الشجرة دي اللي تجيب هذا الضوء مثل القرآن مثال القرآن اللي هو يزكي هذا الـ الـ الـ الـ هذه الفطرة وينمي هذا الإيمان في داخلها طب المصباح المصباح هم مثال لقلب العبد المرضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب اربعة. في الحديث الخطر ده ماذا يقول الواغن ياهو احمد في المسلمين. صحيح. قال النبي صلى, صلى الله عليه وسلم القلوب اربعة. قلب اجرت. مثل, مثل السراج يزدل. بما زي المصباح كده. قلب اجرت. نقي. يقدر ان هو ايه? يعدي. اضوء. تقدر ان انت الضوء ال ده يصل ويزداد ويزدهر. بما ده ايه? مثل القلب. قلب اجرت مثل الثراج وقلب اغلف. اغلف يعني ايه? يعني مختم عليه. مربوط عليه. وقلب منكوس. وقلب مصفح. فاما قلبه الاجرت هو قلب ايه? قلب المؤمن. قلب ناطي. زجاجة نقية. تعد الضوء. يسمع كلمة واعظ. يسمع كلمة عن ربنا سبحانه قلبه يتأثر. النور يزداد. النور يصل اليه بسهودة. ويعبر منه بسهولة ايضا. خلي بالك من كلام كويس. طيب القلب التاني. القلب والعز ودال بخلف. كلا بل ران على قلوبهم. ما كان يخسب. والقلب عليه اثام. عليه شهوات. عليه شوهات. قلب عليه الظلمات. هنشوف دلوقتي الظلمات اللي ما اعضاها طبق بعض. طب والقلب المنكوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما القلب المنكوس. فهو قلب المنافق. عرفه ثم اعرض. يعرف ايه كأنه ايه اتقلب منكوس وقلبه النصفح فهذا مثل القلب الذي فيه ايمان ورفاق قلب فيه خليط فالمصفح يعني مثال للفطرة للقلب المؤمن والزجاجة مثال لقلبه لطرق قلبه هيعدي الخير ولا قلب عليه اثام قلب عليه حوائل بتمنع وصول هذا النور اليه طيب لو الفتيت ده ما بينورش مش هينور به لان الزيت مش جايله الزيد يشوف ربنا يقول ايه على القرآن يكاد زيته هينضيء ولو لم تمسسه نعره مثل الآيات ربنا سبحانه وتعالى اللي انت ممكن يعني والله العظيم اخوانا من خير ما حد يفسرنك لو سمعت الآيات دي هتحس بيها هلو شو تحس بيه يكاد زيته هينضيء ولو لم تمسسه نعره مش محتاج واحد يقعد يقدم في ودنك عشان تسمع الكلام عشان تحس بيه آيات الله سبحانه وتعالى اذا ما سمعتها بالقلب بس قلب إيه؟ اجرت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم على طول تتأثر يجب أن يكون مضيح ولو لم تكسسه كل النور ده نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء تطيب مكان النور ده فينه عشان يتحصل على هذه المقايا الإيمانية ربنا ايه بعدها في بيوت أذن الله أن ترفعه عايز تقق نفسك المقايا الإيمانية عايز تقق نفسك من هذه الشفابات ومن النظر الحرام ومن المفتن النور ده موجود اخوان معي في هذه البيوت. في بيوت اذن الله ابو صرفع. ويذكر في اسمه. يسبح له فيها بالقدو والاصال رجال. مين اللي عندهم من مور ده? عشان تروح لهم. عشان تصاحبهم. عشان تصبر نفسك معهم. صفيتهم ايه? اول صفة رجال. غولة. القوة في الحق. رجال لا تقل على اي حق يا ما بتتقالش كلمة رجال دي الا في البطولات الاجمالية في القرآن. تقلنا على البطولات الجهدية. البطولات التعقلية هي بطولة تعقلية للنساء حدوقتي رجالهم لا تنهيهم تجارة ولا بيعهم عن ذكر الله. في اي حاجة ابدا تمنعه عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولا بيعهم عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون. يبقى معبدتهم ورجلتهم وموزنتهم بين دنهم ودنياهم كذلك في ايه داي ما قلنا بصورة المجنون المرض في خشية. في خوف. يخافون. يوما تتقلب فيه القلوب والامصار ليجزيهم الله احسن لا كثب ليجزيهم الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسن. هو ده مثل مؤلم الذي يقالد القائم لما يشوف ان الناس ركزت على كانت العقابي او جانب القوانين او يحس ان الشريعة لي عبارة عن ذب مصلب على الابتو. ممكن يحاول انه ايه? يحاول يتخفى ممكن يحاول زي بالظبط كده لو هصريت ان انت تجبر واحد على حاجة هيحاول انه يعمل عكسها ويغرب منك صح؟ لكن لما يبقى الواحد الراغب اساسا من داخله انه ينتقل هذا ان فيه نور داخل قلبه يدعوه الى فعل الطاعات واجتناب المحرمات مش ده اوفقه لما شفنا مثال حي لبعض البلاد التي كده تحكم بالشريعة لما دخلها الامريكان شفنا مثال لبعضهم مش الكل لان ربنا نقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لكن في ناس صرعت في الكفر ولا لا في ناس صرعت في الكفر في ناس صرعت اول ما دخلوا قندهار وكابل فافغانستان اول ما الامريكان دخلوا لان على طول الامريكان مشروا صور مين الناس وهي ايه عملت احنا والاغاني وهي طبع بقى في, في المزياع بقى وعملين بقى يطلعوا كالستات بره كأنهم كانوا ايه كانوا مكبوتين فعلا ممكن يكون في ناس كده. ليه? لانك ممكن يكون في خلف في مسألة ايه? في مسألة الموازنة في معالجة اخطاء اللي متعلمها لنا. صورة النور زي ما قلنا الصورة لما علجت مشكلة الزنة لم تعالج المشكلة بشكل العقاب. العقاب موجود. والحدود موجودة. لكن اوع حد يظن ابدا ان تطبيق الشريعة انما يكون فقط بالحدود. لكن في ابلها ايه? اقراءات عقابية? ابلها اقراءات وقائية وسد ضرائع واهم من الكل له اجراءات ايه ايمانية الايمان الموجود لان بنيلنا اخواننا ظلمات والله لما تشوف بعض الاحصائيات انا عرضا وقفت على احصائيات كتير جدا انا رحضر ان اكت عايز اعمل مقارنة ما بين ولا بتالي قلت هذه المقارنة في اول بقاء ما بين لما عالج البشر بقوانينهم الوضعية حقوا يعالجوا مشكلة زي لما قلنا مشكلة الخمرة في امريكا او مشكلة الذنى نفسها على فترة مشكلة الزنة وصلت في امريكا الى طريق مسدود طريق مسدود بين كل عشرين رجل في امريكا في واحد لقيت مالوش عبوه هم في كل يوم عمليات الاجهاد وصلت من السنة اللي فاتت عامل احصائية وقع فيهم خمستاشر مليون عملية قتل الاطفال قانوني اجهاد قانون بيجردوا ليه؟ عشان بيبني سفاحوا لهذا بالله اشتلة كبيرة جدا ومشكلة الذنى ومشكلة الامور الرهيبة ليه هجعلها كمسبعة الى قوي ده سوفنا تعالى بعدها او كظلمات في بحر لشي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوقه بعد قارم بقى, بقى؟ شوف النور اللي كان في قلب النؤمن نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء وشوف الظلمات بقى اللي عند الكفار ظلمات بعضها فوقه بعد بحر لشي بحر عميق بحر ظلمة ايه؟ ظلمة الأعماق بعد كده يخشاه موج من فوقه موج والقالب هي عجب علمي ثبت ان في موج داخلي ليش النوج اللي بيبقى على السطح بس لا موج داخل البحار يخشاه موج من فوقه موج من فوقه زحاب لخيال دول الشمس يوصل يلي زحاب بعد كده يبقى يموت بعد كده يموت يكسروا بعد كده يكسروا بعد كده عنق رهيب اذا اخرجينهم لم ياخدواها ظلمات ظلمات البعد عن شراءة الله سبحانه وتعالى والنمات البعد عن تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق اوامل الله جل وعلا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرجانه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور ربنا بيجدنا على طرق النور ده موجودة فين؟ في المساجد محتاج مين؟ محتاج رجالة رجال الله تريهم تجارة ولا بيع من بكر الله ولا قام الصلاة طب ويكون عندهم كامل صفاتهم ويأخواننا الاطقان الا ربنا قال ايه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من شيء الكلام الكلمات اللي جدا في سوره النور ولولا فض الله عليكم ورحمه جدا مثلا ولولا فض الله عليكم ورحمه ما ذاكم منكم من حاجه ولولا فض الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم ولولا فض الله عليكم ورحمه وان الله رب رحيم كل شويه ايه ان فضل ربنا عليك هو المهم فتفتقش تبقى محتاج دايما لكي تتقي الله جل وعلا وتحل اي مشكلة حياتك اجراءات ايمانية اولا عشان قلتها في الاخر لأأمياتها لكن هي دي اول حاجة اجراءات ايمانية نور الله لقلب العبد المؤمن نور الايمان اجراءات نور الله ان يكون قلبك منور بايمانك بالله سبحانه وتعالى ها؟ واجراءات ورقائية زي ما قلنا ادب الاستئزان غض البصر في جه استثاف تسهيل الزواج وبعد كده نوقف الذين يسعون بالفحشه بين الناس والذين يفسقون والذين يجعلون الناس يتهاونوا في المسألة دي ما فيش واحد هيعدي كل التدريبات دي ويفعل هذه الفحشه ولا تاخذكم بهما رقته في دين الله ان كنتم مؤمنين يبقى اذا اخواننا هذه الايات بتعرفنا عظمة شريعة الناس وعظمة الفهم انت تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يعاقبك وان الشريعة دي مش مجرد انت لازم تعاقب وتحد وتاخد جلدات في ظهره لا ان في طريق لهذه الامور اسمنا شلعا الا ان ينفعنا لما سمعنا وان يعلمنا وجهينا قولوا قولي هذي واستخدموا الله يباكم Can you have a little more?